بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات مختلف يؤفق عنه من أفك إنكم لفي قول مختلف يؤفق عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في جنات وعيوبون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مبسرين كانوا قليلا من الليل ما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 داخلو عليه فقالوا قال سلام قومك الرون فرأى الى اهله فجاء قال فبشرهم بغلام عليم فأقبلت امراته في ثروة فانفصكت وجهها وقالت عنه وَمَتَّعْنَا <تص> إِيَّاهُ بِرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا وَيرَبَيْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَقَافُونَ وَلَّى بِرُكْنِي وَقَالَ ساحرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودًا فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مِلْئِمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَتَّبِرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إلا 119. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتوا حتى عين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة 90 O karlige nany aina 11 treats išmanτοi 11 rad Alcohol 11 17 17 17 17 17 كَذَلِكَ مَاتَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ وَالَّذِي نَزَّقُ الذُّلَّةِ الْمَتِينِ فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذنوب